قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فأبق منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكين قال اخرج منها مذكوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَغْوَرٌ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ ما 119. وقال ما نآكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 110. وقاتمهما إني لكما لمن الناصحين 111. فدلاهما فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَلَتْ لَهُمَا سُؤَآتُهُمَا وَقَفِقَ يَقْصِتَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا وما الشجرة وأقول لَكُمَا إن الشيطان لَكُمَا عذوب.